بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الله صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى الدين إن شاء الله وحكب إلا بنا آيات اللباطنية الثقال سورة الحقاف إلى آيات كوية طبن سورة محمد إن شاء الله تعالى ترسقوا فلو فلولا نصرهم هل نصرهم أيقو كرقار وعين الذين كو يتخذوا أي من دون الله إلا غير كقربانا نوان شاء اي سماي سينا او الوادين الهتان الهياء اي قدكتان بالضلو عنو ويبكالو منبئ ويبكالو منبئ ويبكالو ايبه وذلك الهياء انشيقي يعني افكوم بان ابوركو ديووي يوماكي كانوا اه يفترنوكو بان ابوركو ويصرفنا واذكر حسبالي ليه نبي الله محمد و اذوقتي صرفنا ان سولي حني إليك حقاق النفار جماعو او من الجنة يستمعون اي يقول دقي سنية القرآن قرآن كدقي سنية فلما حضروه مركي القنكار كحضرين ماشاة كوا غريسي قالوا حياذ الحضاد إسرائيل عام أمصمة فلما قضي القرآن كم ركيل للدمي ولا وجه تدن إلى قومهم قوم كأي كي كيم قدام بكل وجه تدن قالوا حلي يا قومنا طلق يوم إن أنا, أنا سمعنا وحان مغلي كتاب كتاب أزيل اللدجيه من بعد موسى مسد بذي اللدجيه مصدق الحالة الرميين يا كاسي ila bayn idii ku jibti kooreysay oo sidii tawreedo kala weeyey hadii wuxuu إلى hanooni kitaabkaasi ila ilaa xaq haqbu ka hanoonan wa markii nabi ilaah muhammad intii kooreysay jinku ay samada ku leeyeen soo fadhiisan oo soo dhageysan malaa'iktu waxay ku sheekaysan yi faali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 sekä isä, diisa, on paikallaan, mutta ei Sanat, että on arabia, ei ole. Mutta on arabia, joka on fani, ei ole arabia. joka on fani. On arabia, joka on fani. On arabia, joka on fani. On arabia, joka on fani. On arabia, joka on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 hulqolayna etimida wafti oo kali wax noo sheegay qoladaas aan u tagay oo uu sheegay markaa abdullahi bin sa'ud markaa qarqad quruu raayba lalayey insiga ka maxay le markii uu horeeyay quraanka maqleeyay ba hanuuneen bagabigoodu ba hanuune uu horeeyo hooyina da'wada gaarsiin mid ka le markii ay leeyeen min baad muusa nabii iisa miy aan ka warheleen والمعجزات نبي الله مركي نبي الله ديري با شيطان كي سمد لوغ دارتي او سو واري خلبسي داي ويد وقت صرفنا أن حني اليك ان سول لحيني اليك اغا ديغا حقا دا اي سو نبي كو واتو نخله جوغو توكنيا نفر جماعه ومن الجن جنكا سو يستمعون اذ وقت صرفنا اليك ان من سو جاب في القرآن كمركب أسوأ حاضرين قالوا حيسكوا لهدين يجد حد أنس تو أمس أمس بيسكوا لهدين فلما قضية ملك إلا الدم يقرأ القرآن كقدر هذه إلى قومهم قوم قادم أوكع المزيلين حاله يودجيان قوم قادم أم حيد قالوا حيد يا قومنا طلق يوم إن يو. أنقص معنا وحنا مغلي كتاب كتاب أزيل اللسودة جي من بعد موسى مسدد بد للسودة جي مصدق يوم الباب بين يديه كتب تي كور هاي شيء، ومركا وفهما ينو سيدي كتبته روحه شجعية، أمبو شجعية، مركا عيسانة ويكره هاي يني، إنجيل بعد تكملة ثلث ثوراتها هيد، يا دي كتاب كاسو كاهنونين دتك، إلا الحقب وكاهنونين، وإلا سيراد جديد بكاهنون مستقيم يا قومنا، طول كيوم أجيبو يال الداعي الله، قال لك هي صد وآمنوا الرمأي به الداعية الرمأي يغفر لكم ويزيد آف من دونه بكم ذميا الخنة ويجلكم وحيدا من عذاب عذاب أليم وكل ومن لا يجيب قفكان أجيب داعي الله إله الداعي فليس ما إن قفكان سب معجزة كعاجيز جلين كره في الأرض ذلك الذي سألك عاجيز جلين كره قبع سن وليس له أمصب إن قفكا من دونه إلا غير كأولياء وحكال walayka ku wa nu'asa e aan rumaynin in daaciya alla rumaynin fi dalal badbaay ku sugan jinki halkaas uu wax jinki halkaas uu wax dhigo waxay leen wardaacigan alla soo diray e nabi ilahi muhammad e daawada wada ay nu faacna or rumayno dambigeena si loo dafo laynaga badbaadin aadabale ulama daqad baayrin min aadab aliyin ba liinaga badbaadin jinku janna male qaar Älä aikumminkaan vikahet, vaan tämä on yleinen. Yleinen, niin vaikka laudille yleinen, mutta mikä on se? Sitten sitten ihmiset ovat kellojen, vaikka lähtee, kyllä huora lääntyä, lämmyt miesten, ihmiset ovat kyllä huora lääntyä, lämmyt miesten. Ihmiset ovat kyllä huora lääntyä, lämmyt miesten. Ihmiset ovat kyllä huora lääntyä, lämmyt miesten. Ihmiset ovat kyllä huora ومن السجن ألقايت في وح كالمين وجر جاري يا مثيره ضلل بنكوسه من الروح ذيك وعد جاسوئه كانه بني هذا كم سريكي تبرجات شو شيء ويكفيع نادين ملكي وهرسيب مغلين يا قوم قوم كيوم أجيبوا يلا الله ألا داعي جيسه كالله صادر يا دواعية وأمن به لكم الله و indeed لا في من بكم ذبيالكين ويجيركم وحيد ان باد من عذاب عذاب اليم المليم الحانوشيه ومن لا يجيب قفكان أجيب داعي الله الهيكم صادر او دواء قيا فليس ماهن قفكاس بمعجيد ان الله عديد قالين كربحثن في الأرض لوك حديث ما له كو دونتا ما تيبس ما له بحثد ما وليس له قفكا وما سكنن من دون الغيك اولياء وحو غرغاره مرحو الله وحانين وكاله دغتو غرغار هلي ماي wulaykha ku sifit dalaladi badi way kusugayn buu inoo aad jinku sida uu isuu waaniyay ay u allah le inoo wax yadoo nabigeena inoo gu soo diibay ineen sida ku dhaqanaalay inaga raba allah wuxuu leeyahay qureyshi awalam yarumiyana arag anna allah allahi alladhi allahi khalaqas samawati wal arda samadi arda aburi walam yaaya an ku daalin bi khalqihi annabur kooda bi karo miyaani u gaanin ala ayse yelmo taqowdantay inuu soo noole bala soo noole inay inahu allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in ila kulli qadirun ka rawi qolali mushrikiinta iday nabiga warku والدي بلاد من خلق السماوات ولد أخبر من خلقكم من خلق الناس بلا الله وكره سبحانه وتعالى وحول الله وكره سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد مركو حوي الله السداق يسمده يعلي الأرض الأرض أبوري إن كنت على الأبور كذا تقول روح لنتين صون علي أو مركو ربي سووا الزميين أولم يروم ياني أقيم وأركين أن, أن الله عليه الذي عليه خلق السماوات السموين كأبوري والأرض الأرض أبوري أولاً يعيّعاً كُدّالٍ بخلقهن أبوركوضاً بقاديرٍ إنو كارومياني أغين على أيها المتااكوة نتاينونا لأيه بلا الله ونونا لأيه وهو باب إنه على كل شيء شيء لألك كله قاديرونا كارومي والترحس بارنا يوم مالي واذكر حس يوم مالي يُعرضو الذين كوي الله بانده قالوا بعلى النار نارت الله الله بحالده أليس ميانوهن هذا كان بالحق حق لاثين تمشوا لا سوخاديو او يغنا لا دلتوب يالله دي سو ما هادكان وا غادي دي جرتين هذا امنتم لا تبسلوا مسير با بسبب اركسان قالوا وحي الهدين او دونا بلا وا حق وربنا ربنا يان فدارنا وا قال الله مرك وحو ديي فدو قود دميا العذاب عذاب الدميا بسبب ما شيء سببتي كنتو ما دا انكفرون وكو قالوا بسبب كونكم كافرين marka la tahriilina iyo wasida malinta cadaabka gaalada loo soo bandhigo oo halka la keeno yaala diiso xaq ma aha kan haway hawa xaq allah baan ku daareena waa xaq marka salaad dhimaantay deheliimaad heli meesane tillaadaba galmadiba waxnii dufaday marka wax sida loo leeyahay adduunka inta joogto mar fursad kuu ka tagta waxa ali مالم يغرق هدان انتنا نفط قبانين توبدي ويفرنت الروح انتنا نفط قبانين منتا فائدة سال ولي الله هو يوم يعرض الله بندي الذين كفروا غالب على نار النار تلو بندي نار في هلك لكن يغين هلك يوجان يقال هذا كانوا بالحق حق ميون اهي قالوا وحي بلا وحق حق وربنا ربنا يان قال الله وحو ديفد و هذا العذاب عذاب كان عذاباً بسبب ما شيء سببتي كنتم هاداً تكفرونكوا قالوا له فاسبر كمان سبر أولو العزمي دول الله محمد وحال لغيري فاسبر صبره عاد كما كمان سبر صبرين أولو العزم،, صبر العزم قصدك إيا أود لمنك وسعبك من الرسول ولا تستعجل لهم هكودك دقين أو هكبارين كأنه هو بيقى يوم مالين يرون أي أركان ما يعدون وحو الله يباهاي لم يلبسوا النجاني إلا ساعة ساعة من النهار نبي قب حالي لا أتكيسوا سدي قل العزمي وهرؤات قل العزميكم وشنب علي هذا صورة صورة هي صورة الأحزاب بالغش نوح إبراهيم موسى يسوع نبي لهم أمين عزمي معنيش وحوي نيده ذا نيا أتجهن عدق وفعل قاضي نبع وذا جو ويأتكيسب بينه وتقص Sida ay ku waso adna usabir o ku dayo hana ku degdegin kuwana durba ha baarin ilaaha waxa ku ridanay dadka la ilaaha baaro lama raabo hada den suahanoni, ha wadsan igasi in sida la yiraahmo iyo wax lama ha baaro fasbir sabir Kamal sabar sida usabreen ulul azmi qassat kakuu saahibkaha ummadu sulah o shan ti O suratul ahzabi wa suratul sura lugu sheegay wala tas'ajilha ha malinta qiyaamaha sidii iyo saadna il ilbadiirsinaa oo qiyaamada ku suqadanayaan lama siinay يدون اي اركان ما يعدون وحي الله يبوهاي عذابا لم يلبسوا ان كننغان سيدوا وقت قولي يريهان إلا ساعة ساعة من نهارين مالين بلاغوا سيدوا اغوفي عن هذا القرآن كم بلاغوا كم بلاغوا بلاغوا فهل يقول لكم مياه إلا القوم قوم كالفاسقون فاسقون تاما هلاقي سوا هلاقي آخرا الدون كالدك ودار الدباط وإلا كل مياه مياه هلاقي سمين فاسقين ومعيد كلاهان وعذابك كثيرا، هذا بلغ، فرينتا، قرآن كان فرينتا، فهل يقول لكم يا لاقي إلا القوم قومك، الفاسقون، فاسقون، تأهمه سورة محمد، و سورة أفرسانيات الضباط، آيات هدونا وصدن، يسيدين، مقعث الله مقعد رأي، سورة مدنية، من السور المدنية بيكامتا سورة ذاهم منذ ما ذينك أنت بدال المنافقين أنت اي سيكاه الله أخلاق ذا أيه شروع ذا اللي يقول نقم أيه يكاه الله اللي المكان منافق ما تشيل قالوا ذي يجا بحق منافق هذا ذا الخوف وافولي عبسة أنا يوهم منافق قبل جسمه كع مركم مكمنافق ما تشيل قالوا ذي يجا بحق سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كُوَّكَ فَرُوْجَ الْوَبِيْنَ وَسَدُوْكَ خلقي عن سبيل الله أنه وددهيسا أضلوا باب الله سبحانه وتعالى أعمالهم عملك سبايا الله بلا شبكارد والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلا صالحات عمل ناكسا وآمنوا فمي بما كي نزيل لغدد جي على محمد محمد لغدد جي وهو إساونا الحق حق يوم من ربهم ربكوات كأهاداء كفر وطرتري أنه بحقوة سيئات محمان تود أكالي falan tadii ordan wa aslahu walaaji baalaha xaaladooda xaaladooda dhaqan xaaladooda aqoode xaaladooda nolosheed kulli wuna ci Allah subhanahu wa ta'ala gaaladi haqqan saacin amal koodi waa baba hada amalkiinaagsanay qabanayee waa baba kuwa muuminiintaana amal koodi waxyaabaha ay keelayaan waxaa kamida iyagu xumaantii lo dhaafay حالة ضوضة أقنى الله ناجية لفذها محمد قرآن كأفر ميلود بالله وشه لي مدول رسول لم لا ترت وما محمد إلا رسول قد خلت من وصورة آل عمران ما كان محمد أباء أحد من ولا ولكن رسول الله سورة الأحزاب إيطان يا سورة الفضحي محمد الرسول والذي معه مركب محمد لفذها محمد. نبي قاكل يقال <تصفيق> مصر مالكها هو ممنون النبي قا محمد لين محمد باسير محمد كصليع يصير لين ممنون عليه ما هي لا أفرت غوري محمد لشيميد وبرسولني ما الله صحت مركب مركات نبي الله محمد نبي بات كدري المصطفى خير خلق الله الله مسلم على سيدنا محمد وينظم ما انكدرت مركات شيء جيش محمد شيء جيش مركب محمد أحمد مقع أحمده لو جمهوره نن نبغى وحورتي لوب حيو عربي مشر محمد شريطة بني بق جورس مركي تاريخ دي يش فال يه يشين أرقى إسخر راعين نن محمد عليه السلام نجح سنة كان عليه nin wuxuu dhiseen nabiga sanadkii caamil fiilka laydaade ninkii abrahah tol ashram ee tigreega ahaa oo yemen qabsaday oo toddobaatan sano uu xukumeeyay markii danbu waxa ka caban dhiseen buurka cabada carabto kala daar weeyeen oo qurux badan buu Ya Abdumodali Baloshega, ja Gelisilla Dai, labo Bokala Haladullah, ja Loshega. Abdumodali Bininin hei, mutta Danodatko Daniel Gahnoha, orhagenimabadan uuden aksen, ornabiga, sheriffi Sukhammohata, Abdumodali Babrihawi Yimidou Wahhiri, uusi salamayo Mahatrapta Aburi, Gelegenan Aburi, Gelegenan Issi, koska jos sinä niin Marku marka geelisi u sii markuu duulay waadigaan hadda waadul muhasar leena e muzdalifiy mino dhaxeeya waadiga aan weynayn oo muzdalifiy mino dhaxeeya looga soo bixi ka marka marka muhammad الذين كوي كفروك ألوبي وسدو كهرجوك سدا عن سبيل الله وضد الله الضد كهرجوك سدا أضل الله ووب يعمالهم عمل كده بلاش مكردي عمل كده ولاكسناي حتى قبتن والذين كوي آمنو وعملوا عمل فلاصل حتى عملوا ولاكسن وعقيده ذو ذرة عمل كده نو ولاكسيهاي وآمنوهم بما كي نزيل على محمد وهو يسوون الحق حق ويوم الربهم كأهداي كفرو ترتد عليهم حجارة سياتي محمنتوني وعلى وحي خلواني سمايا وبابية وأصلح بالهم حالات دودة نوانتي حالات دودة حاليا مر بصفات اللي قلتها دة حالات قعود بأنو خشوا غني حالات دودة الله سبحانه وتعالى ذلك عقابها جالد اللعاقب ممنين تنا الله بسبب أن الذين كفروا قالوا إتبعوا البعض إلى بعض الكيراع، وأن الذين كوا آمنو من بينه، الحق، حق إيراع، ومن ربيمك هذه. كذلك السدا، يضرب الله ألا أحد يُسب لنا سدات كمثال وتصالوا هذا، بسال وحلي له، شيء لصاهر دقي أو كلا كامق أدود ليشنس وتصال عدوه وشرحه، الله عليه سبحانه وتعالى، كوا قال هذه العقابي، يا ممنين تلون حريسوه أو قالوا ضد بعض البيراعين ممنون تلحق بيراعين إلا يسلا سوحلوك العديم بس سبحان الله نكى بعض الكراعين وحقه آديه نكى حقها عنا إنه حق ميدك ثا آديه ده لا يساسين أوشل همودن هدّدت كلي إلا شيء إن قال لي نشجعي بعض الك إس كالال بعض الك أنا واحد كوجرا القرآن ككريم كيه حديث الرسول وهذا العلم ولا هندك كعالم الرج ويدى قارهان حاجة عديدة ذبار كيتاي فروحنا بعد لا كرائع حاجة علمي كالفروح يكودعه ما ويدى الذين كوك فروج قالوا وسدو كورج وسدي عن سبيل الله إلا وددي أضل أعمالهم إلى عمل قدوة بابية والذين كوي آمنو من أبي وعملوا عمل فلأصالحات عمل مناكث وأمنو في ما يبمنزل على محمد وحيلوس ودجي وهو كاسن الحب حوى يوم الرب إمكاه كفروا ترتي عليهم عجوز سياتهم حمانتوني وأصل حبالهم حالب دونونه جيه. لذلك عقابها قال هذا العقاب المؤمنين تناله الذين بسبب أن الذين كفروا قالوا بأن التابع بادل خير راعي الذين كوي آمنون مبينا الحق حق ربهم كذلك السداسى يضرب الله قول عديه وقول صار دجال الناس دت كامثالهم عدو فإذا لقيتم مرك علىك الذين كفروا قالوا فاضرب رقابي لغن شريده حتى إذا أخذتمهم ملكا على تشيل عسان، فشدوا حِلَّه، الوثاقة حرق كحل كذا، فإما منن إذا اسكى الله بعد اسكى سيد يساب بعده أنت أنت كذا فداء فرشة أدخل لك قادتها حتى تطلع الحرب إلى الدجال كوه ودتشيور نل كذا أوزارها لا دقالكو قبوبو وي إلى دقالكو قبوبو ذلك الامر ذلك تحت على وسيده ولا يشاء الله الله هتو دونو لن ترى منهم ويدينك اارغودي لها ويدينك لها ما ولكن بجهادك يدين امرى ليبلوا بعدكم قاركن ببعض قلكك قارك عليه والذين يقتلون لله في سبيل الله الا درسي فلن الله سبحانه وتعالى ودغا datu xalaleey markaa gaalada aad la dagaalamaysa filciya markaa tilciisan wixii gacantina soo galciyaga yani gurka gooyay dil ka adag waa in ina iska ciiday satan galaday satan warad iska tagti inaad aan iyeynaad wax ku kufurataan xoolo ka qaadata sidii beddel roqali marka لا سواء متى مركف ذاني يمنا حاجة عرابته وحكله حن ماينه ولا بمشي ده إما تفيدونا فداء وإما تمونون منا يعني واسدة حاجة عرابته وحبا كلوا بيمين إلاد قال مركت سا يلسانه قال الله ينسان وتشل عينه إنسان إلاد قال كوك قبوب يعني علاس كيسه ودجال كون علاس كيسه ودجال كون لفسيس iwallaashin kartaan markaaso ee mudo waad qabsan kartaan mudo waad qabsan kartaan walaa alla waxuulay fayda la qiiytoon gaalada marka la kulantaan alladina gaaladii kafaruu gaalawdi ila la qiiytoon marka la kulantaan alladina kuu kafaruu gaalobay وهي قعتي نساجة لف شدوك واحد عرا الوساق حلقك واحد عرا ساينا أب حسن فا إما من قال ذي في المرح إن بعدو أنت كده ويش كسي ذي سان وإما في داء فرشة أدخل لك قادتان حتى تدعو على الحرب إلا تقال كقولك كدجو أوزارها ذلك حالة سداوي Abbas bin Abdul Muttalib ya Abbas bin Abdul Muttalib nabi adeerkii ya bin bin Abi Talib nabi geena adeerkii yannin qoyskoode ho la socday ya laqabtay markii habeenkii la xiray Abbas hali waan gami waaybuul qoladii ee Muttalib ibn Xuq baa lagu marka waa lo keenay uu abdullah ibn ubay bin salulunaasqii feerasaane abbasnindeeruhu qubana nbuha wax qamisa holle ekaada laga helay laakiin nabigu markii dambe waa bal guday uu ku tukaday ay leeyahay xoola keeno oo bixiya yu'abasiin waraad wuxuuma haysto wuxuu dhawaa weeyna sida nasiida adeer marka aad että isälläntö on niin kuin salgaatte vaan, merkasi, että hän ei ratkota, että hän on jäljellä sulman, merkä on huollettu, niin kiillag on läärssä, ja agiliissa on huollettu. Voi hän Allah idin gargaari lahayo idin ku dagaal idin amrin, yu Allah baabe ilaha laakiin waa iskugu keen imtixaan aya in shahaadada meesha kasoo baxdaa la raba in muslimiintu sharaf noqoto ilahaan muslimiintu dagaalino ay dadka oo iska barwaaqaysan yihiin ba qiimad ma lahaade waxa lagu raac ma lahaade walow allah allaadu doono lanta saray minkum oo idin ka gargaari lahaay oo isagoon dagaal idin amreen idin ka heelin laha wa laakiin wu idin amray wuxuu dagaalama ليبلوئنكم امتحان وبعضكم قارك ببعض قارك كلام والذين كون يقتلون لله ي في سبيل الله ألا درت لله يوم فلا يضل الله ما ي أعمالهم عمل قاضي سيديهم بكونون حق بكونون ما شكونوا واحدا والجنة بكونون عمل قاضي ويسلح بالهم حال الضادن وناجين ويدخلهم بحوجين الجنة جنة عرفها الله مو أقاصين <تصفيق> إنت عشر حدو حوي مركي قيامها الله تقوه ودسك ردي أما ماشي هالكا حساب ثمان يا دت في الجنة الله دي هو في الجنة دي قلا وحنا بيكوكل نار ساي إلهي يا أبو ربي أكون نار ساي قريقي وادون كقولها كان وجا قم بدهي والعالمي يوم حكوا إله بالله شيء نقول بقريقي سب سدى يا والذي يأجندك قريقي مر الهاين يا الهي تسينايا كهباء مايا هل كان سيكذب؟ والذي نفسه بيديه والنبي قريقي والذي نكون قتلوا لله في سبيل الله إلا الدرس لله فلا يضل أعمالهم أعمال شهد الله الله دادن دا دا دا مايوكايدن سيهديهم وكهان ون قريقي تجي الهاين بالهم حال الضوض نقلو وناجنو برواقي قليان ويدخلهم بفوق الجنة الجنة دكان عرفها وأقوسين جنة اللهم يا يا أيها الذين آمنوا ومنين تيجي انت صور الله الله الدادو قرقر كانوا دين تيسي النبي جيس قرقرتان ينصركم إذا نو إذا قرقر ويثبت أقدامكم جمدين أن وصلوا مرحلة قال كذي كانوا كان ماي والذين كوا كفروا قالوا فتعسنا هكذا وسرنا اللهم يا وأضل الله أنوو لهم يجي عمل كريب لهم ذلك عمل كان لجلهم يوامحي بأنهم بسبب أنهم يوكرهوه وحي النعان ما الله الله عمل قاضي ممنين تيجي الله أكرجعتان دين تهداة أكرجعتان ود إله ودينك رجال سبحانه وتعالى قم بهنا وسج ومركز عادوا واسود ما الله هو يدل اللي بيسوقنا ذي واللي بعمل قاضي الله وكثر سلاياه ما عمل قاضي سلاه لو جعلي وهي قال سودج يحقها يدي عمل قاضي الذين إن الله الله دادو قرقر كان دين تين أطقو أذيعتان أطقبستان أودي لهم كل دين يشقر قرتن يسركم الله ودين قرقار وقالا ذي دين كاكأت كان ويثبتوا سقي أقدامكم جمديه إننا وسقي والذين كوك فروا قالوا به فتعسنه ينذرهم الله مسوناتي وأضل الله أنو عمل قادم ذلك عمل بابين تاجه قبستان بسبب أنهم يوكريه وحين عين أيدي ما زل الله وحاء السودجي فأحضر قال وبربري أعمالهم أعمال القديم أفلام يسير في, في الأرض قال ذي النبي عمر كهله شوكت رأب ورايشير يالله الله يه إننا جنوان هذا في الأرض لولك دحنيس وفيلذرو آني أجين كيف كان هذه عقوبة الذين كوي علم ومن قبلهم dhamirallahu allu babiyya alayhim tushada walikaafirina gaalada kuwa ka damaysana waxuusan samanaa adab ka kuwa kuwa yemen iyo Ya dadkii uu la wada halaagay ya dhalac walbaba kaga maarsan ziraatul arab dinu walbaba kaga maarsan biyay intay marmara ay soo qaaday laf ganbiye wa bad ureysa oo wax weyn oo admari kara jira oo hadda sidii ما قلنا من غير قراءة، إما شرک العرب بنتي دولك الصومرة، بين دولك الصومرة ونريد واتد الصوارق. أفلام السيرم ياني سعندب ألاجي. في الأرض دولك النحديس، وفيندرؤ أناي أجن كيف سيدي كانوا وهعقبة الذين كون علم تاضم قبل قري. علم تاضم حين قط خور دمن الله عليه. ألا وها لا جي، وبابي يجي، والكافرين قالا مثلها، هلا جالسوا dalika hala qasi ya mu'mininta lo gargarayo bi anna allahi sababi anna allaha al mawla ladina kuwi u khalmeyahooda way amanu mu'minobay wa an al kafirina galadan allahi mawla lahum abu sufyan bayri eh ayna abu bakr ayna muhammad ayna umar looba jawaabad marka sura walay ku wasay dinta walay voi niin te, mutta jos uudet nuhdattaa, ei se voi aio. Mä dime niin, te? fil amuati, go anu ma go بركالسوري بيجوا جوابه مهندى الله على واجل الله على واجل بركالسوري لنا العزة لنا, لنا العزة ولا مولى الله كمود أنا أقول عزة الله أنا إذا ذلك عقاب تعسي هي الرحمه الله أعلم مولى الذين كويك على ميه وانل كافرين قالت لله مولا لله وحو كالمه يا مال لن المولا ولا مولا لله راس دا